فالذين سمعوا قال نحن محرومون قال اوسطهم الا اقل لكم لولا تسبحون قال لولا تقول لولا ان تقولوا سبحان الله قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين طاقبل بعضهم على بعض يتلمون قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ايبل هنا خير منا ان الى ربنا راجعون كان عذاب شوف, بقى. شوف الكلام ده سبحان الله عذاب الله الشورى شوف مين الكلام بيقوله سباها لقطه بمن يعني من غير تفكير بالله يعني علو اللي هياكله واحد زي ما لك واحد الله واحد الله هو ايه مال التوحيد المصيبه يقصد بذلك ايه التذكير بالله ااا اقول لك ايه في مثلا ناس بالشكل بتاعه وكلامه وخلافاته وبتاع يقول لك صل على النبي صل على النبي هو مال صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بالمشكله ما فيش فانا كده بقى ايه زيك فكذلك هؤلاء قال يا وإننا إنا كنا طاغين اعترفوا لظلمهم وطغيانهم وتعديهم على حق الله عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا ذاهبين هذه توبة هذه توبة نحن قد أخطأنا ولقعنا إلى الله ونعلنا الله عز وجل أن يعوض علينا توبة عظيمة شو بقى التعليق التعليق العجيب للقرآن الكريم عن هذه القصة كذا فقوله كذلك العذاب تحويفه لمن الوليد <تصفيق> الوليد واشكاله إن كان الرجل المسلم يقول لا اله الا الله ربنا حرقنه البتاع خلاه له ايه خلاه له رماد فاصبحت كالصريخ رماد كذلك العذاب ده العذاب ولعذاب الاخره ها أكبر لو كان يعملون الكلام كده مظبوط ولا مش مظبوط أنا أريد منك أن, أن تشاهد اللي هو ايه اختراض من آيات الصورة آيات الصورة واحد مقدمة وشك من مين وليد من مغيرة وإشباع وبعدين انتقل يعني يذكر بعض أوصافه ومن أوصافي أنه أن كان جمالي وبنيه يعني إنه عنده عيال عشر عيال وعنده فلوس بتأنزح على, على النبش أسلم وعلى الصحابة وشيف إنه أحسن منهم وبتكبر عليهم فربنا ضربنا مساء إننا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني إحنا اختبرنا الناس دي زي ما اختبرنا أصحاب الجنة أصحاب الجنة كانوا أهل وربنا عمل ثم كده فما بالك بأهل الكف يعني الكافة ربنا يعمل فيه كذلك العذاب ودي العذاب ولا عذاب الاخره اكبر ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعني طبعا تراوط عجيب ثاني مقدمه للصوره بعد ما خلص مقدمه للصوره قال ايه ايه, ها؟ ها؟ بصفه بصفه. إيه المقدمه للصوره بعد ذكر ايه ان هو ايه الاختبار بقى تهديد وليد المغره الفاهم وبعدين علق هذا التعليق ان للملتقين عند ربهم جنات نعيم يعني كده في الدنيا والاخره أصحاب الجنه يفخرون جنانهم في الدنيا والاخره اما اهل التقوى والصلاح هم لهم ايه في الدنيا الجناح يبقى الناس مين تؤخذ من الكافرين وتعذب من زاهدي المين إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْ ضَرْبِينَ جَنَّاتِ الْنَعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ذا تريع على مين؟ عن وليه نحن زي زي بعض إن كان مسلم جبهدي فما بان باب الوليد ابن المغيرة ما لكم كيف تحكمون؟ تحكم ذات أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَذُرُسُونِ وَلَنْ تُنَزِلْ عَنِكُوا كِتَابْ لِ ان لكم فيه لما تخيرون يعني وعنب شطاو الكف يعني انتوا نزل عليكم القران لوحدكم وفي حاجات انتم تتغيرون ام لكم علينا ايمان بارئ ان يوم القيامة ان لكم لما تحكمون يعني انت لكم أيمان على ربنا وعليكم السلام ان ندكم لما تقعدوا تحكموا ازاي؟ فين هم ايون بالذالك الزعيم؟ من هذا هو الكفيل انه بيرد ده وعنده قران لوحده وعنده كتاب لوحده وعنده ايمان بارئ على الله لوحده فين ده؟ لا له ايمان ولا عنده كتاب لوحده ولا اي حاجه. امنهم شركاء فلياتوا بشركاء ان كانوا هم فشركاء يعني يحموناه لهم شركاء في الكفرين يحمونهم من دون الله أمنهم شركاء فليأتوا بشركاء يمكنهم يوم يكشف عن ساق ويدعونا إلى السجود صار. صار. فلا يستطيع يوم يكشف عن ساق سمي الأية دي وعلي عشان كلمة الساق يوم يكشف عن ساق ويدعونا إلى السجود ثلاثة يوم المنافقين لا يستطيعون طبعا الخلولين اللي مش المتناونين وراجل الكهف اللي كان يؤمر بالسجود فيمتلي وكان يؤمر بالرفع فيتنبه طب والمسلم اللي مصلي لا, لا. ولكن نخوفه بيوم الدين يوم يشفع عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيع خاشعه الابصارهم يعني ايه خاشع <تصفيق> ترهقهم ذلة ترهقهم ايه تقشاهم اه او تعالوهم او تقشاهم ذلة طبعا والذلة دي انت تشوف واحد مقصور يعني خاشة كده كان في نفسه كده عندي ذلة منكسر وقد كانوا يدعون الى السجود وهن يعني هم قبل كده كانوا يدعوا الى السجود يتأب تعال ما يصلي وبعدين هم كلام عجيب بلهم كلام عجيب يعني يقول لك أنا رعى الجماعة اللي بقعدوا بوقتوا ي... دولوا مش عارف ايه وهما دول بقى, بقى... بقى فبعدها لا احسن منهم لا انت مش احسن ولا يعني ناس يعني انا اسكر يا اخوان الكرام ان انا كنت اخرى كتاب عن احمد شوق الشاعر و احمد شوق الشاعر ما خلش يا انا رجل متدهن العادل و لكن هو رجل جيب واراد ان يكتب عن الاسلاميات احمد شقلا ما فبدا الفصل بايه في بال لم يكن يصلي <تصفيق> جدا <تصفيق> <تصفيق> انا عايز افهم الجمان ده فين بقى ده هو لما رمضان عدى قال رمضان ولا اتا يا شافي يا شافي مش صافه تسعى <تصفيق> <يقصد إيه؟ تصفيق> الى مستقبل هو الحاجه ولو حاجه في الاسلاميات معلش حسان بن ثابت الله عنه لم ياخذها مع انه كان ايش وايه ما كانش ايه مصلي ها طبعاً. طبعا هو ما جيش في حجز حسان فظرني يعني قلت لك من يكذب بهذا الحديث غير القران معشر سنستدريجهم من حيث لا يعلم تمام الاستدراج وحيث لا يعوج له يعني من ضمن الاستدراج الله على معصيه فعلم ان ذلك من الله ويدوس على الناس برقليه ويكبر ثم أنت تستغرب إيه جيه ظلم ديه وراجل ظالم وربنا سكت عليه وقال له لا والظالم سكت عليه ولا حال ربنا عز وجل قالت سنستذجه من حيث لا يعلم وزي الجماعة بتوعه الجماعة يقول لك حاولنا اغتيال حسن مبارك وشعر كم مرة ولم نستطع أبدا أن نهتالي جوه مصر وخارج مصر وكل حته حوالينا الاكتئاب وما استطاع ابدا ان نكتاله كان فذرني ومن يكذب بهذا فهذا الحديث سنثبت فيديو من حيث لا يعلمون ها هو يعني هو يعني ربنا عايز ينهله ويعطيه عيش فلوش يدي له فلوش عيش مركزي لما أخير يضحك على خل إله يضحك على خل ويكبر يكبر يكبر يكبر <تصفيق> يعني أمهلوا يعني أنظروا وأملي لهم يعني أنظروا أشكت له إن كيدي متين يعني عظيم وقوي وبعد ذلك اجتفت في النابس وأنه أم تسألهم أذر وأنه أنت عيش منهم فلوش فهم من مغرم يعني هما شايلين هم الأجرة ليه يعني أنت بتطلب منهم فلوس هما شايلين هم الفلوس أم عندهم هل فهم يفسجون ولا هما بيعرفوا غيبيات أنت ما تعرفها فاصبر لحكم ربك اصبر لحكم ربك ولا تكن صاحب يقول وهو مالفظوم صاحب الحكي هو مين سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام اللي هو سيدنا مين يونس نبي صلى الله عليه وسلم انذا فمن إنتبه رسول أو نبي وبتمشي كده بدون إيزان من ربك أنا أنا مليئت أنا جهبت وأمشد فين قدر الله عز وجل له أن يركب سفينة هو خالب من نينوة نينوة دي بأرض العراق يركب السفينة قالوا السفينة هتغرق لازم نطرح حد منه كل من يعملوه قال أطرامين كل من يعملوه أخر ما شفه قالوا إيه أموأ البنت اليوم اليأكل مين؟ ها؟ حوت حوت فلتقوه الحوت وبعدين يقول لك فلتقمه الحوت فلتقمه الحوت لأنه ملوش اسنان ملوش ايه؟ البلع وكده لأنه لو ليس اسنان كان أبطاعوا سمك آه، آه، نعم؟ لأنه كان سمك القرش يعني؟ لا، س... هو الحوت يا أخوانا، الحوت سمك القرش لا يدرش الحوت حاليا هو مشكلة من القرش متوحد والحوض متوحد بس الاسلام ده الجيولوجي بتاع 15 تمام بيلعق الجيك التعبيدي وبعدين يخش معدته يا شاء ربنا برضه من معدته الطريه معينه بحيث ان ما تاكلوش فبلاحظ في الحوض بيتظلمات على يا بستر نعم الاداره ما تشوف فيها الا اللي هو نهر دجله في بقى ان هو سيد اسمي سيك عشان فيه نفس السمع في الكبير في اليوم يعني هل هو لجد في نهضة دين لأول فرق؟ ما هو ما انه يروني ما بيمروش على مرة تانية اليوم يعمل يا فرق سألنا يا جرعنا احنا بنا نقوى عارف الوضع على الصباح كلمة يا جماعة يا جماعة هو رجل كان الكلام صح وهذا داخل فيما يسمى بيس جغرافية القرآن اه دليل مادي لجغرافي في القران او دي الدليل المادي صح لوجود ابراهيم يعني ايه يعني الجغرافيا في القران يعني يعني هو كلامه مظبوط بيقول لك ان موجود هناك نهرين نهرين مفيش سمك قص ولا في ولكن هو الاثوليش برضه إنه العراق جنبه خليج العربي خليج العربي نعم يناوه في الشمال في جنبه نعم يعني هو لو نزئده عشان مياه رب مثلا خليج العربي الخليج العربي فيه حتام والجماعة اللي رأوا قطروا الحجات يقول لك إحنا بناكل لحم الحوت وبيجيب الحوت, يي... الحوت كبير كده ويأبطعوه قطع قطع قطع قطع ما نوع من ناحية تفجيل ما يا هو مهيم البحر في تركيا بكتور مين كنت طلع عن دناوة في تركيا لا مانع آه. يعني الشاهد برضو المنطقة فيها في بحاق يعني آه. في منتسكيليش أنا أرضى هنا أن أكرم الأخ الشرباسي برضو عشان ما فيه التصور صح هو ده من حقه ما هو مهمة قوي أصلا القرآن بيتكلم عن واقع ما بيتكلمش عن خيال ومهم ان الوعية يعني جمع الأخ الشرباسي جون كلا إن أنا تصور عشان يبع عندي يقين برضو، أنا مش بشكل، بس أنا عندي يقين فهو بيقول لك هو هم نهرين، دجل والفراج، كلام صحي يقول لك منين جاء بحثن بقى عشان تقول لي الحوت، كلام مظهور أقول لي والله هو نيجل في الجنوب وركب من البصرة، ركب ايه؟ الخليج العربي، الخليج العربي فيه حتاب، ممكن هان هو طلع على البصفور، البصفور ده فين؟ في تركيا الله أعلم المهم المنطقة فيها ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟ فيها بحار وفيها حتان ممكن أول حاجة نهر النهر بتاعنا كان فيه حتان زمان الوقت مفهوش الممكن جدله في أيامها كان فيه حتان أنا أول مرة أشرع هو الـ... الشيخ جمال مش أصله حدار هو الشيخ جمال أصله تمساح تمساح تمساح هم عندهم على فكره بالبلد دي زمان انا عارف تفكيرك ومسائل ساعتها مش عارف ليه انت اللي طيب اصل العلم ينفع على التوت اهم الايه البلاغ يعني الشيخ شام بيقول لك انا عايز يعني كلام او الكلام بهذه الطريقه في قصص القرآن هل هذا فيه نعم وفي ايه وجه الفيده البحث على اليقين نعم ان يتكلم في حقائق ولا تتكلم في خيال يعني عقل المسائل يعني عين ينفع ولكن هيا ظل ممكن يكون بعض المفسرين تطرد وذكر مثلا شيء حول اللي أنت يعمل ممكن يكون بعض المفسرين تطرد وذكر مثلا أنه كان في كذا وكذا و... والله انت بالنسبة للمفسرين ممكن تتجد منهم أي شيء أي شيء ممكن تتجد منه. ولكن في ناس في الزمن بتاعنا بيحاول يعني ايه الكلمة بقول جغرافة القرآن علم النوميات يعني علم العملة في القرآن والله أنا واحد من الناس يعني أحب أن أنا يعني أستفيد من هذه الأبواب يعني على رأي الشيء كده ما يوفيه بس ولكن في ناس بتحاول تخطط استقصاء ملوش لازمة أما عندهم الغي مفهم يحسبون فصل لحكم اصبر يا محمد كل ايه طب بالك اللي جاي كل بالك من اللي جاي كل ايه يا راجل في القران الكريم في القران المكي اكثر بقى اي ايه فيها سبب فعلا انها منسوخه فعلا انها منسوخه دي في سوره السوره بتاعتك ماشي هذه الايه فصل لحكم ربنا تقول لي دي ما نشوف هقول لك اه ما نشوف لان الايه بتاعت تو يا دكتور قاتل اهو اللي هجيب لحضرتك اهو يقول له فصل ربنا فالشيخ رحمه الله بيقول لي يعني ايه الجهاد مره بمراحل من ضمن هذه المراحل المرحله الاولى هي مرحله ايه صاوب صاوب النصر عمل مشاكين فهذه الادانه في المرحله انا اكثر بقول بقول مرحله الصد فلما يجي اخو يجي يقول لي ايه خد بالك أنا كن أنا إيه؟ فإن هذه كانت في مرحلة الصبر على أذى المشركين ولكن بعد أن قويت شوكة المسلمين أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلة المشركين إذا فهمت يعني منسوقة؟ يعني ملغية إنت تتلغت لما قويت شوكة المشركين أصدقائنا طرعوا في رمضان بشكل في مسألة الناشق والمنسوق أقول أي تسيف اللي يمتوا تحكوا عليها لي المشركين؟ واحد قاعد في شط التوبه دي مش عارف كام ايه في المصحف منسوخه بيها طبعا وفوجئت ان في بعض الافايس سمعني مش هذا الكلام ويردده ويشكك فيه كما شكك في هذا المعتوه طبعا هذا الكلام ده يظن على انه مش فاهم ليه هذه التي أمر الله عز وجل النبي فيها بالضبط ان هي ها؟ ها؟ في المرحله الاولى من دعوه بقول له فاسبر فاسبر في دي المرحله, المرحلة أذن الذين يقاتلون لانهم ظلموا وان الله على نصرين كاخذيه وبعد كده في المرحله الاخيره انه قاتل المشركين طيب عرفت دي ثلاث مراحل معروفه في الجهاد يبقى المرحله الاولى فاسبر اه كلام معقول ان الشخص اللي مقمور كان مستضعف لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت هو مين هو سيدنا يونس هو سيدنا يونس المرحله الثانيه هي اوزن الذين يقاتلون بأنهم وإن الله على نصرهم قدير يعني ما نترك كف صاحب الحوت صاحب الحوت لاني ذا هنا ذا في اللغة العربية معناه صاحب من معانيها صاحب اه والنون معنى الكوت كان في ايات منسوخه و... في من القران موجود وفي ايات منسوخه وطافد بالقران طيب احنا نقول لك الرسول عايزين نقوله دائم الكوت نسك ولا تكن كصاحب الحوثي اذناده وهو مرفوض مذموم يعني ايه ها مهموم حزين حاضم غيظ فالسيدين اونو صلى الله عليه وسلم دعا ربه رب لا لا لا لا انت سبحانك كنت ضال سلام عائشه كانت بتقسم صوتك اجي يا هذا دعاء مين؟ لا هذا دعاء هذا دعاء كل مهموم حزين مفروق كل مكروب حزين وبعدين لوجدت ان العلماء وقفوا عند قولي فلتقمه الحوت فانت قاموا قلت يعني انتوا بتدعوا لان ملوش هو النبي صلى الله عليه كان يعرف التقامه مش منطقهم ما بدهوش ما بدهوش ضربوا ترئيه الاكس سيف بعد سنين الناس اللي الناس خدت انتجيز يعني عايز سيف سيف بس ايه انتجيز هم مين اهلا انا في النظره يعني بعد الموضوع بتاع النهارده تسلم لي ولا تكن كصاحب الحوت ابناده وهو مجنون لولا ان تداركه نعمه من الرب لولد بالعراء وهو مجنون هو لما دعى ربه بعضها فوق بعض اخونا انت ما عندكش يعني ما عندكش فكره البحر ده يعني يخوف قد ايه و الضغط يعني مجرد ان الواحد يلقى بيه في البحر المحيط وهو لا يجيد العوم او يجيد العوم اه ويغرق في البحر المحيط راح في البحر المحيط مجرد الحسره بس كافيه ان يجيب له صدمه عصبيه نفسيه sc 77. Kansk студien kort og skjær, sa han som h Foreign og Б Couldap på hva? dragon ingen kun, som var i eksempet dl Ds Throughrikl. og siden har skjær Copyel Bán banks, D beer iş Fire oppsaker, et fede ned inn i Korpis. vård beverelsen والمزانة كان يقول للإخوان من يقول لك ربنا سبحانه وتعالى خلأ أنبياءه بطريقة معينة الطريقة المعينة يا إخواننا فيها الجهاز العصبي بتاعهم كله حديد أنا قلت زمان بقول إيه سيدنا موسى الجهاز العصبي حديد فقام واحد من إخواننا وماشي معايا مرة فقال لي أنت بتقول سيدنا موسى الجهاز العصبي حديد ما سئل سيدنا ابراهيم بيقول ازاي يعني قال كل الانبياء الجهاز العصر بتاعهم ايه عديد ده حتى سيده مريم ja, ræk det er søydende Jibreel vil kjærim henne og henne en helbrede i masker tæt hennes og tætabde og tætkarrer til Allah og dæfler henne rødvig gærim henne henne henne og henne henne henne og henne henne henne og Thee norsk overst له det én om, hva bondes v Anyway? Det er går det. simple Hva وهy de hansgris? at var måte for det første langf isri så mede. Og det alle hansiono hun kjerm i medre, menkjerm medre. år vi egne t Whiteups, som varug som stod det hun er hvie. Nær en基 hva om det? Sa لما شفيته شفيت عمل وعرسه ابنها دخلت بقى في الصراع مع اليهود مع بني اسرائيل دخلت بقى ايه الصراع قامت نطقت الكلمه دي كلمه, بي. كلمة بي. من ايه من شده وجدانها بقى يا ليتني مت قبل هذا وكنت ماشي منزي الحاجه الوحيده اللي نطقت بها وتهوت وتولت وتقوم الواد وتشيل ابنها وتروح لا ويتهموها مخيبها وهي ترد عليهم وابنائها يتكلم يعني المعجزه يطلع منها معجزه بالجهاد العصبي ايه فولاذ ما شاء الله كل الانبيه بالطرائق طب انا اقول أنا خليك انت في البحر كده مره وتحس ان رجليك ايه جت تدوس على الارض ما لقيتش تشعر بايه ها اه ينزل بقى قلب الواحد hva har det fikk sa dit før om god de hva som hALLYte aret netten av. Cho en stegte vanlig, da hva de de vet. De er dit de ikke hetta hva som, hva å ha ikke hjert om Natural Foursefj encouraged, Begge man hva som ble ved Defendiget over atоминаet detta Gånn du prøve utdørreat av veld motleden. Snok ferdig kvinnskjøkne. Og det står på…… Det been, det hår lover duvis er? Det har duer til det beывret en del val dig. Det er det å brugem Kollegen. Dr. Den som is om hull. Du lir sp promises увat. Så du er hvorveld, men oppdørsmålen. Og når du h gradver, du hestar ogen. ولا حشره ولا حشره تمكي تغطيه <تصفيق> وخد بالك والحشرات ما تجيش <تصفيق> لازم يكون متسلق صح عمه بس الشمس وشويه الهوا يلم عظمه ويوم مره ثانيه ايه يتعافى حد على هذه المغامره انت لو انتهالي لو في القران انا ما سدقش. دي جهاز عصبي فلاز ده أقل حاجة يجيله صدمة عصبية يروح فيها أو يجيله هبوط بالدورة قدمية وروح فيها لما يخش بطن الحوض ويطلع من بطن الحوض وليسه بيرمى قولة الجنيه بقى يعني أقصد أقصد الشيء الوحيد الذي تجدوه متشقاً في كل الأنبياء متفاوياً قالوا هو جهاز عصبي جهاز عصبي فلاز دي سيدنا مش مش ربنا اصطفاه غزوة أهلو كي ويف خلال الله عليه وآله ماذا؟ الحدث عن النبو صلى الله عليه وسلم من وقال كلكم مبتال على قدر دي ماذا؟ وهو ما برض من ابتلائك العراء اللي هو العراء اللي هو من المكان القاضي لولا أن تدركه نعمة ما ببه لنبذ بالعراء وهو مزمون ونبذ ولكن وهو مش مزمون فجتبه ربه فجعلاه فجعلاه من الصليح بمعنى أن الله عز وجل طلع عليه فوجده نفسه من الصليح وفي نفس الوقت علم أن سيدنا يونس لم يفعل ذلك من باب المعصية وإنما من باب الضجر ضجر فتصرف من عندي نفسه فلامه ربه وابتله واختبره ونزمه المعصومة يعني مذموم يعني انه فعل <تصفيق> لا لا لا وهي كذب الذين كفروا لا يزلقونك لما سمعوا ذكر ويقولون انه مجنون وما هو الا ذكر فهم دي كلام يغفر لا يحسدون وهي كذب الذين كفروا لا يزلقونك لما سمعوا ذكر ويقولون انه مجنون انا هو التفسير التفسير العادي النصفر وما تقولش زي صاحب الحوض واخد بالك المشركين وانت بتقرا القران كان عينيا كلوك بيدوروا وجاءوا ينظرون اليك بعيونهم اخي احرى دي التفسير العادي للكلمه عيون يعني من شده غيظ وحسد لانهم كانوا يعني يموت ان أي واحد يقرا يحفظ القران يسرع القران ايه اسلم يوسف م. فكان يتواصل يتواصلون بينهم الا يسمع احد منهم القران لا تسمع عليه يهزوا هزها خذ بقيت من الجانب قال بعض أهل في تفسيرها يا دمتل بس الشغلة هي خضرة وردان يقتين لا هي يقتين خضرة أهل الله قالوا إيش قالوا إني كان في ناس مشهورين بالعين مشهولون ايه؟ بالعين في الجزيرة العربية فاتفوا مع بعض المشركين اتفوا انهم والنبشاء صلى الله عليه وسلم يقول له يبصوله والنبشاء كان يقول عينه ها؟ حق فربنا عز وجل حماه وهذا كلام ولكن ليس يعني بله صحيح السبوجة وهي كاد الذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم ولا يسمون عين لما سمعوا ذكرا ويقولون انه اكثر بلد فيها حسد من او العين فيها عين دي سوري سعودي والله يا فندم دي امر غريب وانا كنت اسمع كلام ده بالعين السعوديه ما تفهمش خالص يعني عطايا حاجه زي ما لا هو الحجاز مشهوره بكده اول اخر حاجه اللي تقول يا خد القران وكان كان في ظابط هناك بيحسده يعني بيشوف يعني كل الناس بتحترمه وبتاع فحسد قام صلى مع خاطر كده الناس كلهم قالوا هنتوضا الشيخ محمد يغتسل بالماء ده هو ما رضاش يتوضا ولا يدور ميه الراجل محمد ليه قعد سنتين نام عضوه مات اه بالعاد مين دي ولا بالتعلم؟ اوه محمد والله يا عزيز والرجل مات؟ اه والرجل مات؟ مات الله اه اه اه اه مشهور اول مش لا مش بالتعلم يعني مثلا كنت شمعت كنت قرأت حاجة العقاج بهذا يعني في الموضوع له وبعدين فوجئت ان الدخله اللي بيروح في السعوديه بيقول حكايات عجبت قصص عجيبه يعني يقول لك مثلا واحده مصريه كانت حامل وانجبت فبعض الحريم السعوديه راحوا رايحين يزوروها فبتخبي خبطه قامت هي ايمن ليه اه هو انت ايما انت اللي دايما عندنا في العراق لو والله ما ترش امال بعد سنه آه. انت وأنت اللي ايو اللي دايما هنا من هم في الحاله دي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحمون ويدونها الله يا بتاعتها انها تحتش ففي ناس قال لك بالتجربه بالتجربه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحمر إنه يعني استحمى وهد المياه بتاعته يعني أنا ببسط لك نظر واحدة فأنا باستحمى وودي لك المياه بتاعتي تكتسل فوجدوا بالتجربة ان مسألة الغسل يغني عنها الوضوء يعني انا ممكن أتوضى وودي لك المياه بتاعتي إنت تتوضى بها او تكتسل بها دي برضو بيجيلي هي أثر الإلعيم المياه المستعمى اللي هو اللي استخدمتها اللي مثلا أخ مصري كان مشتغل في جامع وبعدين بيدقدق كده اخ فلاح يعني فطلع انت عارف الجماعه الفلاحين جيب اذرعه قد كده وبتاعه واخويا وكده يعني فصاحبك مسك بتاعه قاعد يدقدق بقى ونسى نفسه وبتاعه والعضلات ظهرت شفتها فالجماعه الشواليين شافوه إيه إيه, ايه ايه اللي انت بتعمله ده ايه القوه دي ايه الشجاعه دي ايه مش عارف بيقول لك ابني على طول انا طول انا مشهور اكيد يعني ده احنا النتائج النتائج عدم تحسين طبعا طبعا <تصفيق> دكتور <تصفيق> على كده وراحوا شايفين الصوره <تصفيق> <تصفيق> بس يا اخي اغلب الطلبه الراجل مخلف ولدين واقرروا يتصوروا ولما اتورسوا والنفران سمع شي لما اتورسوا والنفران كان في واحد صلح شقه تران في الصلاح والتاني ضيع ماله في الفساد فاللي ماله ضعف الفساد بدأ يحسد على هو أنه ماله ونماه وزاد ف فكان فيه واحد مشهور في القرية بالحسد استعجروا أنه عشان يجي يحسد القفلة بتأخوه وهي غاية من بعيد فالرجل الحسودي دي اللي هو مشهور لو مشن على المصبر في التقي وعفل jeg skrevane i vattig fire min. Men han ser jeg synes å Judiko gjør gjøre deg som meles til supri akvelet, som var bystef fort, jo er sendelig tors. Det var de som og fikk nårwohl senere med kompetenere. Eller min 말, jeg skrevet jerrim med Lucien. Så han var og sa Obrig Vie сказios er deten. Han sa hvor om den var Jeg bil på حادي كان مشوره يا دكتور قلت بس على ال 9 انها هيقول لك انت مش بتسقيها بس تشرب الشاي ما توصوا له ما هي انا بنت كيره بتاعت والله هتطول ما تعرفش واحد كان جاي لنا بقى قاعد ساعتين فوق هو قاعد تاخد منها وجبت كده كده على انه محططه له يا <تصفيق> هو بالنسبه للحاسد مش احنا عن الحاسد دلوقتي الحاسد شوفوا نعرف الحاسد يا جماعه محمد درس على حاجه اصعب من الحاسد شوف الناس برضه اللي هو الحسد الصبره يا اخوان خليكم معايا يا جماعه خد بالك معايا, معايا الحسد الحسس خد بالك بس غير العين العين ان الواحد يبص لحاجه يديها فبيبقى سببه مرض القلب يعني راجل ليه مريض بالقلب مريض قال هو مريض حسود في بقى في غير وحسد كراهيه بغضاء ويتمنى ثونه نعمه الغير ويستكثر على على الناس النعمه وما شابه ذلك هل النوعي موجوده امر موجود. بيقول له علامات اه علامات اللي ودايما في يبص الناس ويبص النعم الناس في حين نوع ثاني يعني يسالف يشوف ايه يبرك ما شاء الله بارك الله لك بارك عليك ربنا يكسر هذه النعمه الواحد حسودها ما شاء عليه بارك الله لك يا دكتور بالسين ولا بالثاء لا يا استاذ بالذال وهي قال النادين كفروا ليذقونك بابصارهم لما سمعوا ذكره ويقولون انه مجنون وما هو الا مجنون واحنا قلنا العالمين هم مين ها الانس والخاص بس يبقى دكتور في تفسير كانت مشهوره بالكذب فبياخذوا بيها ما هو الانجيل المقصود يعني اه ولكن الله عز وجل خفض تعال بقى نقسم الصوره دي. حد يقسمها كده اقسم كده يا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمه الرب وبان لك لا اجل غيره وانك لعلى خلق عظيم فاصبر حب الصبر ويبصرون بانكم ربك هو اعلم ضل عن سبيل واعلم بالمهتدي حد يعرف ازاي الانتقال لا الجزء الأول إيه؟ ماتح للنبي صلى الجزء الثاني انتقل إلى ذكر الوليدة من المغيرة إذو كيف انتقل حسن تخلص واختضاء كيف تخلص بأيكم المفتوض إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هي رئية إن ربك يسمو حسن تخلص فانتقل من السناء على النبي صلى الله عليه وسلم الى ها الاذم هو عن طريق هذه الايه ان ربك هو اعلم بمن ضلع السبيل واعلم بمن سليم والجمال والحلاوه والعظمه ها والجمال والحلاوه من موضوع الى موضوع دون ان <تصفيق> ما كان زمان بيقولك إيه بيقولك أبو نواس من أحسن من تخلص فقالوله إزاي الأبو نواس بيكلم مراته كان في زمان هنا أمير اسمه الخصيد اسمه إيه؟ الخصيد فهو في بغداد أبو نواس في بغداد فعايز ييجي هنا مصر يشهد شوي فلوس من الخصيب. فأنا عمل قصيدة أنه في أول القصيدة أنه مراته بيقول له انت فين؟ انت رايح فين انت بسافر فين قال رايح مصر ايه في مصر قال لها اقتنم عشان اجيبك شريك فلوس يتلمع على عينك بعد ما بيش فيدا فقال لها بيت شعب انتقل من الموضوع الى الموضوع اللي هو جايه انتقل من الموضوع اللي هو, هو عتاب امرأتي عليه الى ايه الى انتقال الى الثناء على الخصيب فقال لها ايه بيت شعر. قال لها داريني شبي وكسر حاسبيك برحلتي الى بلد فيها الخصيب اميره وبعدين اما نقول ايه نجز مصر الخصيب كان جاب الاول الخصيب اعتبله بالمراطه المراطه بتقول لي انت رايح فين قال لها انا رايح اجيب م... زارين اكسر حاشيتك برحله الى بلد فيها الخطيب امير وان بدا يمدح مين الخطيب شفت انتقال من حزنك انت ما تشعرش انه ما يقول لك ايه سيبك من الموضوع ده نخش في موضوع ثاني لا فكذلك هنا الى بلد فيها الخطيب اميره ده امير امير كان هنا في مصر ذرين يكسر حاشديك بايه برحلته الى بلد فيها الخصيب اميره امير مش خليفه كان امير على مصر وهو رايح بقى عليه ويقعد يتكلم في الحق وبعدين يوم خابط الفلوس هو منرجع بغداد لمراته بييكم المفتون عن سبيله ها هو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى السلوكستر حاشرية حش... واضح نوعه بحباش ليه الكستر حاشرية فلا تطع المكذبين البنك لا بل يتكلم عن المكذبين وعن المغيرة بن شعب وفي... عن اسمه البليل بن مغيرة وبعدين أن كان زمالي وبنين إذا تطلع عليه آياتنا خال أساطير الأولين وبعدين سنسموه على خفونا ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اتقسموا ليصرمو نه ه فسحين ولا يثف اه ما هو ايه ان كان ذمال وبنين فربنا قال لا ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه وبدا ايه يتكلم بقى خلص موضوع الجنه وبعدين بدا يقول ايه ها على المشركين يردوا عليه حتى ختمها بمقاومة قصد لحب ربك ولا تكن كصاحب الكوتي إذ ماذا هو إيه؟ مكتوب إيه رائع؟ هل كلام متماسك؟ مترابط؟ اخذ بعضوه بتلابيب ماء ولا كلام مفكك؟ كلام مترابط كلام مترابط وذي الجمال كان الخواجة زمن لما هي رسولة القرية يقول لك إيه؟ ايه الكلام الكتير ده مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه طبعا دي دليل على انه بعيد ايه ايوه هو ثاني عايز اغسلها دي احنا كنا قلنا عشان خلاص خلاص خلاص خلاص نجبرك على نجيب رابط لان كان كان 82 الصوره اوطر نجرب مثلا العنوان بتاعنا <تصفيق> اللي هو رابط وبعد كده رب لسه يدل العلاقه ها الرابط هو الموضوع العام يعني ف... ما اقصد يعني الرابط اللي هو في الموضوع الرابط ان الموضوعات اي اي يعني اللي غلب الموضوع للموضوع تاكيدا على العنوان اللي هو الرابط <تصفيق> ليه طبعا مش تكيد عن عنوان لأ, لا يا جماعه مش كده يا جماعه <تصفيق> لا يا اخوانا القران انزل بلغه العرب فاراد الله عز وجل ان يبهره وكل نبي أتى بما يتقن أهله سيدنا أنا أقول لك على هذا سيدنا عيسى صلى الله عليه وآله وسلم كانت معجزاته طبية لأنه جاء في عصر إن انتصر فيه الطب وضرع فيه الطب ولذلك كانت جاهز يقول لك إيه ربنا سبحانه وتقالى قال على عيسى إيه ها؟ هو بيقول اسمع والابر ص روحي اللي هو بتاع البهاء ده يومنا هذا الطب لم يعرف سبب البرس يعني شبه احنا بنقول له كان يجي يقول لك ليه ربنا ما ذكرش الجذام ليه ذكر البرص تدور تزور ايام والطب يكتشف سبب الجذام ويعالج الجذام ويعالج الجذام الجذامه دول لان الجذام اللي كان مرض الجذام دول كانوا بيلومهم في مستعمرات بيسموها مستعمرات الجذام وبتبقى بره البلد فلما اكتشفوا علاج للجذام ما فيش بقى حضرتك اصبح ايه ها لما اكتشفوا علاج للجذام خلاص ما عادش فيه مستعمرات جذام ولكن البلس ها مالوش عيله مالوش ليه لا لا لا ده ده, ده ده خد بالك بقى خد بالك بقى هو ده هنا المال وهو امر والاكمع والابرص اتى بمعجزه طبيه لان الطب كان منتشر فين في الزمن ده في الزمن ده واضحه كده يا خاله فكذلك لما جاء القران الكريم اجى القران الكريم لقوم يثقنون اللغه العربيه فتصرف الله عز وجل تصرفات بلاغية بيانية في القرآن يعجز عن الإيتياني فلما العربي كان بيسمع القرآن الكريم نماغه بيلف ليه نماغه بيلف يقول لك الكلامنا مش كلام حد ده كلام رب تعرفت وين؟ يعني ده ليه؟ تصرف بلاغي معجز عشان ربنا يوري للعرب ان القرآن ده من عنده مش من عند حد من البشر معاي هواين؟ واضحة بيه؟ حدني مع كتابنا لما <تصفيق> اروح على قاعات الالعاب مش عارف انت مش عايزني مش عارف تحت مش عارف اقولك مش عارف اقولك اه ان شاء الله بالنسبه انا عندي